أما بعد فأدي قرات في كتاب الدر النظيذ على أبواب التوحيد للعلامة سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى وذلك قراتا على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين وفي الدرس الحادي والسامعين قال الإنام المجدد رحمه الله تعالى باب قول القول اللهم اغفر لي إن شئت فالصحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكرها له ولمسلم ولعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه قال الشارح رحمه الله قوله باب قولوا اللهم اغفر لي إن شئت الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دخل من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب الثالث والخمسين على نسخة باب قول قول قول اللهم اغفر لي إن شئت قال شيخنا سلمه الله الترجمة يقصد بها النهي عن الاستثناء في الدعاء وعدم تقييد المغفرة وعدم تقييد المغفرة للمشيئة لأن الله تعالى لا مكره له ولا يتعاظمه شيء انتهى كلامه نعم قال الشارح رحمه الله قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت لما كان العبد لا, لا غناء له عن ربه ومغفرته طرف عين قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نهي عن قول اللهم, عن قول اللهم اغفر لي إن شئت لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته وذلك مضاد للتوحيد قاله في الشرح نعم يعني الاستغناء عن غفرة الله ورحمته مضاد للتوحيد وليس قول اللهم في لي إن شئت هذا القول ليس من الأدب مع الله عز وجل والعبد يجب عليه أن يعبد ربه في ذل وخضوع يظهر هذا الفقر والحاجة والخضوع والذل بين يدي الله عز وجل وكلما فعل ذلك كان أقرب إلى الله ولذلك في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم كلما كان عنده ثل وخضوع بين الله عز وجل فهذا حري أن يجاب وأيضا يكون أقرب إلى الله عز وجل ولذلك قولت اللهم وفر لي إن شئت تدل على ضعف الطلب والحاجة والافتقار إلى الله عز وجل نعم نعم نعم قال قوله في الصحيح أي الصحيحين عن أبي وريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن جاء في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما زار أحد أصحابه عنده الحمى فقال لا بأس طهور إن شاء الله فقال الصحابي إنما هي حمى تفور قال لا بأس طهور فقال إنما هي حمى تفور فقوله عليه السلام لا بأس طهور إن شاء الله كيف يخرج هذا؟ مع هذا الحديث يعني هذا الحديث لا يقول نهي أحدكم اللهم فر لي إن شئت وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا هذا الصحابة الذي أصوات العُمَّة هل هو دعاء أم خبر قولان لهذين قول الأول أنه خبر وعليه فلا إشكال ولكن يبقى إشكال واحد وهو هل يشرع لغيره أن يقول ذلك؟ لا بأس طهور إن شاء الله لأن هذا أمر من أمور الغيب. يعني هل هو سيشفى ويكون هذا طهور له أم لا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك لما أوحاه الله عز وجل إليه ابن الوحي ولكن الصحيح أن هذا عام لأن الأصدر في أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام أن هذا الاقتداء وطالما أنها تشرع لغيره فيبقى الإشكال قائما وهو أنها للبركة أو للتبرك وهذا كقول الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام شك في أنه سيدخل المسجد الحرام هو أصحابه في أمن محلقين رؤوسهم ومقصرين وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما سألته عائشة رضي الله عنها فقال يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول قال أقولي السلام عليكم أهل الديار إلى أن قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله بكم لاحقون ولا شك أنه لا يجل الشك في الحق بالأموات أننا سنموت جميعا فهذا أيضا على سبيل التبرك باسم الله عز وجل نعم يعني قولا خبر في حق الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث لا بأس طهور والقول الثاني والعله الأوجه والأظهر والله أعلم وهو أنه للتبرك باسم الله سبحانه وتعالى وليس للإستثناء أو الشك نعم <تصفيق> ولا ود الإنسان أن يريكم ما اشتهد في العبادة أن يكون عنده ذل وخضوع ولا يغتر بنفسه لا يغتر بفهمه ولا ماله ولا عقله وذكائه وعبادته وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبخ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله نسأل الله السلامة والعافية نعم قد قرطبي رحمه الله تعالى إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الثمام بالمطلوب وكان هذا القول وتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه. وكان هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه. أنظر القرطبي هل هكذا ولو كأن... نعم. ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضرار الذي هو روح روح الدعاء نعم. وكان ذلك دليلا على قلة معرفته بذنبه وبرحمة الله نعم. ولذلك العبد مأمور بأن تكون همته عالية في الدعاء مع الإجتهاد في العمل لا سألس يدعو ولا يعمل لا إنما يعمل ويأخذ بالأسباب ومن هذه الأسباب الدعاء بل مطالب علوه الهمة في الدعاء قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة إنسان يطمع في رحمة الله ويرجو مغفرته جل وعلاه وتعلو همته في الطلب من ربه لأن الله لا يتعظمه شيء سبحانه بحمده كل فقير إليه جل وعلا وإلى رحمته ولضوانه سبحانه بحمده نعم نعم هل كأن ولا وك وكأن هذا القول ولا وكان هذا القول نعم قال القرطبي وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة وقد قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وعلموا أن الله يستجيب دعاء من, قلبي من قلب غافل قال قوله ليعزم المسألة قال القرطبي رحمه الله أي ليجزم في طلبته ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة وعلى, وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلبه مضطر إليه وقد عاد الله المضطر بالإجابة بقوله أم يجيب المضطر إذا دعاه نعم في الحديث رب عبد أشعى سأغبر رب عبد لو أقسم على الله لا لأبره لو أقسم على الله أبر الله عز وجل قسم، أنه يوقب ما عند الله عز وجل وعنده حسن ظن ويقين بما عند الله سبحانه وتعالى نعم وكان في التفسير لا. قال قوله فإن الله لا مكره له هذا لفظ البخاري في الدعوات ولفظ مسلم عن أبي وريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا صانع, له صانع ما شاء صنع الله هذا كله من باب الإخبار وليس من باب التسمية الإسم لا يسمى الله الصانع وإنما يخبر عنه بذلك صنع الله الذي أدخن كل شيء صانع ما شاء نعم قال القرطبي رحمه الله وهذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفال والرحمة بالمشيئة فإن الله تعالى يقره إلى فعل شيء دعاء ولا غير ولا غير بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولذلك قيد تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله فيكشف ما تذعون إليه إن شاء فلا معنى لاشتراء المشيئة بقيله قال مقوله فإن الله لا يكن له بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته وهو كاره لحاجته إليه أو لخوفه أو لرجائه فالأدب مع الله أن يعلق مسألته لربه بشيء لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه وفيه النهي عن الاستثناء في الدعاء وبيان العلة في ذلك وقوله ليعزم المسألة قاله المصنف رحمه الله نعم بإذن هذا الحديث فيه ثلاث فوائد الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء قال شيخنا أنه عن الاستثناء في الدعاء الثانية العزم في المسألة الثالثة التعليل للحكم يعني ذكر علة الحكم انتهى كلامه نعم قال قوله مسلم ولو عظم الرغبة هو بالتشديد فإن الله لا تعظمه شيء أعطاه يقال تعاضم زيد يقول يقال زيد هذا الأمر أي أي كبر, كبر عليه وعسر والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي يريد وخيل السؤال والطلب والتعظيم على هذا, على هذا بالإلحاح والأول أظهر قاله في الشرح قال وفيه إعظام الرغبة والتعليل لهذا الأمر قاله المصنف رحمه الله تعالى قال شيخنا والله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ الله يغضب ان تركت سؤاله وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ انتهى كلام الله عز وجل إذا لم تسأله وسألت غيره يغضب من ذلك أما ابن آدم إذا سألته غضب ربما أول مرة يعطيك دين أو غيره لكن لو أنك كل يوم تطلب منه تطلب منه خلاص تعبت يكفي الحبد لله كفاية أما الرب سبحانه وبحمده فإنه كل ما سألت أعطاك أو أجل لك حاجتك أو أعطاك أعظم منها في الدار الآخرة أو في الدار الدنيا خزائنه لا تنفد لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألة ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فملك الله عظيم وواسع سبحانه والحمد الإنسان لا تعاظم شيئا يسأله من الله مهما كان هذا الشيء في نفس الإنسان عظيما فإنه لا يتعاظم على الله عز وجل الشيء أبدا. حتى انظر إلى أنبياء الله أحدهم شاب رأسه واشتعل الرأس شايفا ويطلب الولد ويرزقه الله الولد ومريم وهز إليك بجذع النخلة فتستجيب، ويسقط لها التمر من النخلة تساقط عليك رطبا جنية. امرأة في المخاط تهز نخلة الأخذ بالأسباب نعم نعم يعني العلة في الحكم السبب في هذا الحكم فإن الله لا يتعظمه شيء تعظم الرغبة وتؤكد المسألة بالاستثناء لأن لأن هذه اعتليل السبب نعم قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب لا يقول عبد وأمتي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضع ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي قال شارحوا رحمه الله قوله باب لا يقول عبدي وأمتي نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا, يق... باب لا يقول عبدي وأمتي هذا الباب كالذي قبله في تعظيم ربوبية الله جل وعلا وتعظيم أسمائه وصفاته وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي وغولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاة وفتاتي وغلامي جاء في حديث مسلم حديث عمر رضي الله عنه أن تلد الأمة ربتها وهنا في هذا الحديث ولا يقل أحدكم لا يقل أحدكم أطعم ربك واضئ ربك وهناك ربتها الأنثى. وقال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي فمن جمع في هذا كله إنه ربي أحسن مثواي وفي حديث عمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها قال شيخنا سلمه الله أما الآية ففي شرع من قبلنا وقيل النهي هنا للتنزيه وقيل المنع في الذكر ربي وجائز في الأنثى ربتها لماذا آه لماذا لماذا ما هو لماذا الأخير أما الآية ففي شرم وقيل النهي هنا للتنزيه وقيل المنع في الذكر ربي وجائز في الأنثى ربتها لماذا يجوز في هذا ويجس في هذا ها؟ لزوال المحذور وهو الربوبية وهو مشابهة الربوبية لأنهم لا يقولون أن البنات هن الرب وإنما الذي ادعى الربوبية من الذكور كفرعون وغيره لزوال محذوره مشابهة الربوبية وقيل الجواز من باب الخبر والوصف بخلاف وضع ربك فهو إنشاء يعني إن كنت تخبر عن شيء لا بس أما إن كنت تنشئ كلاما جديدا فلا فالخبر والوصف يتوسع فيه ما لا يتوسع في الإنشاء نعم كله نصه نعم كله فرزا في الحديث نعيد مرة أخرى أن تلد الأمة ربتها وقوله تعالى عن يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي أما الآية ففي شرع من قبلنا وقيل النهي هنا للتنزيه وقيل المنع في الذكر ربي وجائز في الأنثى ربتها لزوال المحذور وهو مشابهة الروبية وقيل الجواز من باب الخبر والوصف وض ربك فهو إنشاء فالخبر والوصف يتوسع فيه ما لا يتوسع في الإنشاء وقيل الجواز محمول على الإضافة الجواز محمول على الإضافة كما في قوله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وعبادكم وهو اختيار الامام البخاري رحمه الله وكذا قوله انه ربي وقيل النهي محمول على الإكثار من ذلك بخلاف ذكره أحيانا والأقرب والله أعلم أن النهي للتنزيه والأدب لكنه جائز للأدلة الأخرى وبهذا تجتمع الأدلة انتهى كلامه نعم <تصفيق> قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يقول عبدي وأمثي أي لما في ذلك من إهام المشاركة في الربوبية فنوهي عن ذلك أدبا وحماية لجناب التوحيد قاله في الشرح قوله في الصحيح أي الصحيحين عن أبي غريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم هو بالجزم على الله أي لمملكه أطعم ربك بفتح الهمزة من الإطعام وضع ربك أمر من الوضوء وفيهما في وفيهما في هذا الحديث اسقي ربك وكأن المؤلف اختصرها وهذه لألفاظ المنهي, المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في النقض لأن الله قال شيخنا وهذا ساب الترجمة نعم. لا لأن الله هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على فإذا أطلق على غيرهما يطلق عليه تعالى تعالى وقع الشبه في اللفظ، فينبغ يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك وأرشدهم إلى ما يقوم مقام هذه الأهل الألفاظ فقال وليقل سيدي ومولاي وكذا قوله لا يقول أحدكم عبدي وأمتي لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريكم في اللقظ فناءهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأذبا وتحقيقا للتوحيد وأرشدهم إلى ما ينبغي بقوله وليقل فتايا وفتاتي وغلام وهذا من باب حماية جناب التوحيد قال الخطبي رحمه الله تعالى وسبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد, متعبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به فأمر بترك المضاهات بالاسم لألا يدخل في معنى الشرك ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار والثوب قاله في الشرح على ابن مفلح رحمه الله وظاهر له التحريم وقد يحتمل أنه للكراها وجزم به غير واحد من العلماء وفيه النهي عن قول عبدي وأمدي ولا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك وتعليم, وتعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلام وتعليم الثاني قول سيدي ومولاي والتنبه للمراد هو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ قاله المصنف رحمه الله تعالى وعلى تفصيل السابق في هذا الحديث أخوال الكثير العلماء نعم قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيدوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم عروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح على الشارح رحمه الله تعالى قوله باب لا يرد تروا انظر تروا ولا تروه. نعم. تعلموا حتى تعلموا أنكم قد كافتم قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يرد من سأله بالله نعم قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله المقصود من هذه الترجمة تعظيم الله تعالى وإجلاله أن يسأل بالله في شيء ويرد السائل المقصود من الترجمة تعظيم الله تعالى وإجلاله أن يسأل بالله في شيء ويرد السائل انتهى كلامه وسأت التفصيل في مسألة رد السائل, السائل وإجابته نعم الحديث فيه خمسة أوامر, خمس أوامر من سأل بالله فأعطوه من بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنهم قد كافأتوا خمس أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> نعم نعم نأفسنا نبي داود قال <تصفيق> رحمه الله أبو داود والنساء نعم قال رحمه الله تعالى قوله باب لا يرد من سأل بالله أي إعظاما وإجلال لله تعالى أن يسأل, به أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه قاله في الشرح أي إن رده مكروه أو محرم إذا كان المطلوب وليس محرما ولا مكروها لأن رده دليل على عدم إعظام الله قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه أي إذا قال السائل أسألك بالله قال الشيخ لسلام رحمه الله تعالى وإذا قال السائل أسألك بالله فإلا ما سأله بإيمانه بالله وذلك سبب الإعطاء سبب من سأله به وفي إعطاء من سأل بالله قالها المصنف رحمه الله وقد جاء الوعيد على منع من سئل بالله أو بوجه الله ثم منع سئله قال في فتح قال في فتح المجيد وظاهر الحديث الله عن رد السائل إذا سأل بالله لكن هذا لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل فأجب إذا سأل السائل ما له في حق كبيت المال أن يجاب فيعطي منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا وكذلك إذا سأل المحتاج إذا كان فقيرا أو من أهل الزكاة ويوجد الزكاة يجب أن يعطي من هذه الزكاة نعم وكذلك اذا سال المحتاج من ماله فضلا فضلا من في ماله فضل وكذلك اذا سال المحتاج من في ماله فضل فيجب ان يعطي يعطيه على قدر حال حالة حاله ما لا يضر بعائلته وإن كان مضطرا وجب ان يعطيه ما يدفع ضرورته ما يدفع ضرورته انتهى قول ما يدفع ضرورته ما يدفع ضرورته انتهى قوله هو من استعاذ بالله فأعيذوه أي تعظيما لله وتقربا إليه وفي إعادة من استعاذ بالله قاله المصنف ولهذا قال شيخنا وهذا واجب إلا ما يمنع منه الشر إلا ما لم يمنع منه الشر إلا ما لم يمنع منه الشر إذا استعاذ بالله يعني قال أعوذ بالله منك أرجأ وأحتبي وأتحصن بالله منك فإذنه يعاذ بالله كما في قصة المرأة ابنة الجول لما أراد النبس يمسه أن يمسها لما دخل بها قالت أعوذ بالله منك قال قل استعذت بعظيم الحقي بأهلك وطلقها نعم يعطى يعني النسان يعطيه بخير إلا إذا رأى أنه يعني يسرق المال وأنه ليس يعني جيدا وهذه أصبح مهنة له وهو قوي ويستطيع العمل فلا يعطيه أن أعطاه حينئذ يعينه على الشر على البطالة والكسل في العمل نعم نعم قال شيخنا في رواية حتى تعلموا وهذه تخوي رواية الفتح حتى تروا أنهم قد كافأتمون تروا بالفتح تعلموا وبالضم تظن والأقرب الفتح لأنه في رواية رواية من تعلموا في رواية حتى تعلموا أي ترجح رواية الفتح حتى تروا نعم نعم الزكاة لا يستطيع ما تأثر شيء يسير لكن زكاة الإنسان لا يعطيها إلا من يعرف أنه أهل للزكاة وكان يعطي زكاة لا يعطيها إلا من هو أهل الزكاة أما باب الصدقة فوسع حتى لو أعطى الغني من الصدقة لا بأس لكن الزكاة المفروضة الواجبة يجب أن يتحرض الإنسان فيها. أما الصدقة النافلة لا بأس ولو كان هذا السائل غنيا أو غير محتاج هو أخذ الأجر والسائل إذا كان يسأل يعني يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. أليس بالله نعم نعم ألوات أبي دوت حتى تعلم نعم نعم نعم هو نعم, نعم. ولهذا لما استعادت منه الجنية قال صلى الله عليه وسلم لقد عدت بمعاذ الحقي بأهلك, لقد عدت بمعاذ الحقي بأهلك قال قوله ومن دعاكم فأجيبوه أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه والحديث عام من الوليمة وغيرها وهو يدل على الوجوب قلت هذا إذا لم يكن في الدعوة منكر يعني من دعاكم إلى طعام فأجيبوه في الوليمة يعني وليمة العرس أو غير وليمة العرس وقيل إن هذا خاص بوليمة العرس والمقصود بإجابة الدعوة من وجهت إليه الدعوة خاصة أما إذا كانت دعوة عامة معلقة مثلا في مكان دعوة عامة فهذا لا يلزم الإنسان لا يجب عليه او اذا كان عنده عذر مشغول او مسافر يعتذر الداخل يبين له انه لو كان موجودا يتمنى ان يحضر معك ويسعدك بحضوره وكذا ولكن عندي عذر اتأسف اذا وجد للسان الدعوة يتأسف اذا لم يحضر يتأسف الا ان يكون هناك منكر فان كان يستطيع ان يغير هذا المنكر يذهب ويغير المنكر يجب عليه ذلك اما ان كان لا يستطيع ان يغير المنكر فلا يذهب ويبين أنه لم يذهب من أجل هذا المنكر ولو كان مع أخيه أو أمه وأبيه حتى ولو كان مع قاربه يبين أنه لم يحضر من أجل هذه المنكرات حتى تعظم المنكرات في أعين الناس ولا تساهلوا بها وصل إذا كان إنسان صاحب وجاهه وصاحب مكانه عند الناس يستعمل هذه الوجاه والمكانه في طاعة الله وفي إنكار المنكرات نعم وبعض الناس من أجل الوجهة يتنازل يتنازل ويقول يعني عدي عديها مفيش مشكلة قل العمر تمشي هي ليلة عرس وخلاص يعني هي ليلة العمر ممكن تموت في ليلة العمر سامولة الزواج ليلة العمر وهذا خطأ هذا منكر حتى لو كان متزوج أخوك لا تحضر أنت تساعدون، بعض الناس يقول أنا لن أحضر، ولكن سأساعد في الأشياء المباحة والهليمة والأشياء الأخرى. تساعد في المنكرات، لا تساعد في الأمر كله جملةً، لا تساعد في أي شيء. تظهر لكل الناس أنك تنكر هذا المنكر، وأنا ما أحضر لأن فيه منكرات أغاني أو موسيقى أو رقص أو ما شابه ذلك. المنكرات ولا هذا ولا. وإذا كنت صاحب مكانا ووجاها استعمل هذه المكانة والوجاها في طاعة الله ما العجيب الآن صار مع الأسف أصحاب اللحى يجلسون الشيشة بجواره و... و... والأغاني بجواره والموسيقى ولحيته تملأ صدره على شاهة الوجوه أعوذ بالله أن يجلس الرجل ولحيته تملأ صدره وتصل إلى سرته ولا ينكر الموسيقى تدق والرقص أمامه والأغاني أمامه يستمع وينظر هذا يصد عن سبيل الله لأنه في سيم الاستقامة والديانة ويستمع لهذه المنكرات فيراه الناس فتصبح المنكرات في عينهم سهلا بعد ذلك يقول الشيخ فلان شيخ في لكن الناس الآن يقولون يعني سبحان الله الذي ينكر له عزة وله مكانة حتى في قلوب الفساق والعصات أول ماذا أطفل أغاني, أطفل أغاني الشيخ جاء لكن الشيخ في الآخر يقول لك الشيخ ده طيب شغل أغاني الشيخ طيب ما أما لو جاء الشيخ ينكر أطفل في حد ما يمشى حتى ما ينكدش علينا ويمشي يشغل وبعض ما يمشي <تصفيق> الحقيقة الآخر هو الطيب والذي يجلس هذا هو الخبيث الذي يدعو المنكرات وليدعو والمجاملات يعني لا تقول أنا ماذا أفعل العائلة كلها حضرة وأنا لا أحضر أيها يا أخي لا تحضر لا تحضر لما راسلت عائشة معاوية قالت له ما لقيت عائشة لمعاوية أعلم أنه من أرضى الناس بسقط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس ومن أرضى الله بسخة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس والسلام موعظة بليغة فصيحة نافعة فالإنسان يرضي الله ولا عليه بعد ذلك رضي الناس أم سخطه نعم يراعي المصالح والمفاسد لكن في حضور المنكرات عليه أن يشترب هذا يشترب هذا كيف تقول أنا بننكر بقلبي تنكر بقلبك وأنت جالس أمام الرقصة وأمام المغنية وأمام الممثلة كيف تنكر بقلب فعلك يكذب قلبك يكذب ما تدعيه في قلبك لذلك أفصل العلماء أنه لو كانت في هذه الوريمة وإن كانت إجابتها واجبا إذا كان فيها منكر لا يجوز الحضور نعم قال قلت هذا إذا لم يكن في الدعوة منكر فإن كان فإن كان فيها منكر لم تجب إجابتها لم تجب إجابتها إلا إذا كان المبعوث يستطيع إزالتها فيجب الإجابة حينئذ يعني الإجابة يغير هذا المنكر نعم. وفيه إجابة الدعوة قاله المصنف رحمه الله قال قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه على إحسانه فيخلص القلب... فيخلص القلب من لي... ليخلص ليخ... ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالحق لأنك إذا لم تكافئ من صنع إليك معروفا بقي في قلبي... بقي في قلبك نعم. نوع متألق يعني القلب يميل إلى من صنع إليه معروفا فحينما تكافئه على معروف تصبح الأمور هو أعطاني وأنا أعطيته متساوية فلا يميل القلب إلى غير الله عز وجل إلى أي حد يحرص الشر الحنيف على عدم الميل عن الله عز وجل والإقبال على غيره سبحانه حتى في هدية أهديت لي أهدي لك تفأتني على معروف فعلته معك حينما تصنع لي معروف أكافئك أكافئك على ذلك حتى لا يميل القلب إلى غير الله عز وجل في شيء يسير كلما اتجه الإنسان بكليته إلى الله عز وجل كلما كان أرغب وأطمع في رحمة الله وأرجى في إجابة دعائه نعم نعم ينتظر المكافأة من الذي ينتظر المكافأة لا هو لا ينتظر الم... المعطي لا ينتظر المكافأة لكن الذي أعطيه يكافئ على هذا حتى لا يميل قلبه إلى غير الله عز وجل نعم وطبيعا أن الإنسان بل من أسباب المحبة الهدية وإن كان الحديث في إسمانه مقال تهاروا تحابوا من أسباب المحبة الهدية يهد الإنسان لأخيه لكن لا يميل القلب أنا أحبك لكن لا يميل قلبي إليك دون الله عز وجل لا الاتجاه كله يجب أن يكون لله عز وجل والتوجه والرغبة كلها تكون فيما عند الله سبحانه وتعالى نزلت نصيبة لا أطمع في فلان أنه ينجيني وأميل إليه بقلبي لا وإنما أتجه بكليتي إلى مالك الملك ومدبر الأمر سبحانه وبحمده أو أردت نعمة أو خيرا رجل زوجة وليس عندي مال أتجه إلى الله أدعو الله أدعو الله وأتجه إليه ولا أميل بقلبي لأحد هو ساب في هذا الزواج أو يعطيني مال من أجل الزواج لا أتجه إلى الله بالكلية إلى الله عز وجل أنه بيده كل شيء وهو الذي حنن قلب هذا الرجل ليعطيني المال وهو الذي يحنن قلب هذه المرأة أن تقبل أو ترفض الزواج سبحانه وبحمده فالقلوب بين أصبعين من أصابع كقلب رجل واحد يخلوها كيف أشاء جل وعلا قد تكون جديدك حبيبتك يوما وفي اليوم التالي أنت أبغض الناس إليها القلوب بين أصبعين من أصابعه جل وعلا نعم قال لأنك إذا لم تكافئ من صلع إليك موروف بقي في قلبك له نوع تألوه فشرع قطع ذلك بالمكافأة وهذا معنى هذا معنى كلام الشيخ السلام رحمه الله تعالى قاله في ابطار التنديد وفيه المكافأة على الصنعة ولا يهم المكافأة إلا على المعروف إلا لئام من الناس وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة قاله في فتح المجيد نساء الله العافية قال الناس لئيم خبيث ماكر تحسن إليه ولا يرد الإحسان إلا بالإساءة. حينما رد أن يرد يرد بالإساءة. والأصل أنه يكافئ على المعروف. شيء شخص الأحسن إليه أحسن إليه. لا أنني أرد الإحسان بالسوء والشر. واللي بالله نعم. قال قوله وفإن لم تجدوا ما ما تكافئونه فدعوا له أي إذا لم تقدروا على مكافأته. وفي أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه وقد روى الترمذي وصححه والنسي بن حبان عن أسامة بن زيد مرفوع من صنع إليه معروف فقال لفاعله رزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء قوله حتى تروا بضم التاء أي تظن ويحتمل أن تكون مفتوحة بمعنى تعلموا أنكم قد كافأتموه ويعيدهما في سنة أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حتى تعلموه فتعينوا سائل التصريح به قالوا في فتح المجيد نعم طيب لعلنا نقف عند هذا الحد وفق الله وإياهم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول يا شيخنا بارك الله فيك كثيرا ما نجد أن نسائق المكرباص وغير يفعلون وشغلون المنكرات فأن ننكر عليه مكافر نعم يجب أن تنكر عليه يجب أن تنكر عليه في المكرباص في البيت في الشارع في أي مكان إذا رأى إنسان منكرا له ثلاث براتب إن كان صاحب سلطة يعني مسؤول أو أب مع أبنائه وزوجه فإنه يغير باليد يؤدبهم كما فعل عمر وأدوى بالدرة أناسا وإذا كان ليس صاحب سلطة ولا إمرة فإنه يغير بلسانه إن كان يعلم هذا المنكر وأقل شيء أنه يغير بقلبه إن لم يغير بقلبه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردة أقل الدرجات أن يغي أن قلبه يتغير. أما إذا جلس وبعض الناس مرة أو المرة ينكر ويغضب ومع الفترة كلما كل يوم يرى المنكر قوس من يعيشون في بلاد الكفار كل يوم يرى الخمر كل يوم يرى التبرج والسفور فيصبح هذا الأمر عنده عادة عادي لا يغير ولا يتحرك قلبه. فهذا لأن القلب مريض جدا بل أوشك على الموت والعياذ بالله والعياذ بالله لذلك لدينا يخالطون الناس يكثرنا من مخلط الناس عليهم أن ينتبهوا لهذا ولذلك في آخر الزمان حينما تنتشر المنكرات وتنتشر الفتن الإنسان لا يكثر مخلط الناس لا يكثر من مخلط الناس نعم فلا بد إذا الإنسان منكراً أن يغير أقل أحواله أن يتغير قلبه من هذا المنكر. والرحيم الله. رضي السلام عن المبتلى. المبتلى لا يرد عليه السلام ولا يلقى عليه السلام. هذا الأصل. وجوازه عن العامير عند العوام. العامي إذا كان لا يعرف الحكم الشرعي. لا يبدع إنما يبين له أولا إلا أن تكون البدعة ظاهرة يشترك في علمها العامي والمتعلم كما يقول الشيخ ربيع وغيره, وغيره أما إذا كان هو عامي لا يفهم فإن يفهم أولا ويعلم أولا قبل الحكم عليه فأنه مبتدع أو غير مبتدع كيف ننكر أحداً ما أدري أنا لا يقول أحسن الله إليكم منها لنا أن نسمي أبناءنا باسم بن يامين هل مرة أن تضع بعض شعرها تزيين لزوجها أن تصبغ مدليل على حرمة على حرمة الرقص لا سيما تطلب الزوج هذا من زوجته في بيته فقط أنسان يسمي اسم ولده أو بنته أي اسم لم يكن فيه مقالة شرعية وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأبرها الحالث وهمام تصبر المرأة شعر تتزين المرأة بكل شيء مباح لزوجها إذا كان شعر فيه بياض لا مانع أن تصبره بغير الأسود غيروه وجنبوه السواد، وأما صبغ الأسوة ففيه نزاع بين العلم والأظهر أنه جائز. الأظهر أنه جائز. نعم. بعض المسلمين يقول يا سيدنا وانا كلمة شيء عندنا في مصر. لما يرى الشيخ يقول يا سيدنا أو يا شيخنا أو يا شيخ كلمة يعني. وانتشر بين الناس كلام منتشر بين السيد تطلق على العبد والسيد أنت مولانا وسيدنا لذلك المولى يأتي مع العبد ويأتي مع السيد والنصير نعم لا نكتفي بهذا قبل إن شاء الله في هذا اليوم وفقنا الله وياك